كلمات الشاعر محمد عبد المحسن الحارثي هذا نجم الإبداع ثقل الشيبان في محل أهل الكرم والطيب وأهل الهيباء اعتبرني ضيف وأنا في محل إخواني إهنى والفخر عنواني لو بنى الحارث جدودي والفخر عنواني في محلنا الكرم والطيب وانا الهيفا اعتبرني ضيف وانا في محل اخواني Hallo, Johnny! Ja, maar